إذ يقول المؤلف رحمه الله مسألة أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة وجوب ستر العورة لأن قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يدل على قبح انكشاف العورة وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف ما نصه وفي الآية دليل على قبح كشف العورة وأن الله أوجب عليهم الستر ولذلك ابتدر إلى سترها ولا يمتنع ان يؤمر بذلك في الجنة كما قيل لهما ولا تقرب هذه الشجرة وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة والله أعلم انتهى كلام القرطبي ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية وكبعثه صلى الله عليه وسلم من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام تسع ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة النور فإن قيل لما جمع السوءات في قوله سوآتهما مع أنهما سوآتان فقط فالجواب من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوآتان الوجه الثاني أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزئاه جاز في ذلك المضاعف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنيه على الأصح سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى ومثال اللفظ شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو راسيهما ومثال المعنى قطعت من الكبشين الرؤوس أو الرأس أو الرأسين فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد نحو على لسان داود وعيسى بن مريم ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى فقد صغت قلوبكما وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومثال الإفراد قول الشاعر حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها ومثال التثنية قول الراجز ومهما هين قذفين مرنين ظهراهما مثل ظهور الترسين والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظا وهو مثنى معنى يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللف والتثنية نظرا إلى المعنى فمن الأول قوله خلي لي لا تهلك نفوسكما أسا فإن لها فيما به دهيت أسا ومن الثاني قوله قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكم الأبطال يغشاهما الذعر الوجه الثالث ما ذهب إليه مالك ابن أنس من أن أقل الجمع اثنان قال في مراق السعود أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه أي كانا غير جزئيه فالقياس الجمع وفاقا للفراء كقولك ما أخرجكما من بيوتكما وإذا أويتما إلى مضاجعكما وضرباه بأسيافهما وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما ونحو ذلك قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى المعصية خلاف الطاعة فقوله وعصى آدم ربه أي لم يطعه في اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة وقوله فغوى الغي الضلال وهو الذهاب عن طريق الصواب فمعنى الآية لم يطع آدم ربه فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم الطاعة وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه أن المراد به أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته من الجنة رغدا حيث شاء. ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من شجرها فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما لناصح وإنهما إن اكلا منها نال الخلود والملك الذي لا يبلاء فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فأكل منها وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا وهو مروي عن عمر وفي حديث أبي هريرة عند أبي داوود والترمذي والحاكم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم وانشد لذلك نفطويه إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربا لا يخدع فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب غرور إبليس له وقد قدمنا قول بعض أهل العلم إن آدم من شدة تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة وقول بعض أهل العلم إن معنى قوله فغوى أي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا قالوا والغي الفساد خلاف الظاهر وإن حكاه النقاش واختاره القشيري واستحسنه القرطبي وكذلك قول من قال فغوى أي بشم من كثرة الأكل والبشم التخم فهو قول باطل وقال فيه الزبخشري في الكشاف وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفا فيقول في فني وبقي فنى وبقى وهم بنو طي قال هذا تفسير خبيث انتهى منه وما أشار إليه الزمخشري من لغه طي معروف فهم يقولون للجارية جاراه وللناصيه ناصاه ويقولون في بقي بقى كرما ومن هذه اللغة قول الشاعر لعمرك لا أخشت تصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعر وهذه اللغة التي ذكرها الزمخشري لا حاجة لها في التفسير الباطل المذكور لأن العرب تقول غول الفصيل كرضية وكرمة إذا بشم من اللبن وقوله تعالى في هذه الآية وعصى آدم ربه يدل على أن معنى غوى ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وعمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر وعسمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف وسنأتي على بعضه في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته